besten ثم ثال قام كل يجري لا يلمس مما يدبر الامر يفصل الان Thank 119. وإن تعجب فعجروا قولهم أئذا 118. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات 119. وإن ربك إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرْ Oh. en خَلَقَ فَسَوَّى وَقَدَّرَ فَهَدَى وَيُنْشِئُ الصَّعَابَ بِقُوَّةٍ وَيُسَبِّحُ الرعد بحمد الحق ق <تصفيق> ولن See? مَالِ السَّيْلِ زَبَدًا في الارض no سَيِّئَة وَأَيَذُرُّونَن فِي الْحَسَنَ نَفْتِس Shabbat An làm مِن قض لهومَون للتَت للَ بم الذيذ أَ حينلَ للتتلَلَذ أَ be Kh 119. كيف كان عقاب فَأَمُّنَكُمْ أُرُومٌ وَأَسْدُ اَمَّا مَنِ اتَّقَىٰ فَأَنْتَ لَهُ نَذِيرٌ ۚ وَظَلَمُوا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى وَْكَذَلكَ زَ النهُحُك م الن فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 119. وعلم ما تكسب كل نفس 110. وسيعلم الكفار لمن